وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مثال البغي الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله وبحثه وبحثناه ما أن ان هناك الى حاجة إلى تكرار البحث. فقط نحن ادخلنا بهالمناسبة مساله العقد المنقطع برجاء او باحتمال ان نصحح يعني ان نجعل هالمورد الذي مثال الذي ذكره السيوف الخوي رحمه الله وقلنا انه اصلا لا معنى لهذا المثال ولا مورد لهذا المثال برجاء ان نصحح هذا المثال ادخلنا هالفرضية فرضيه العقد المنقطع قلنا انه لو ان النكاح كان منقطعا والنكاح المنقطع تبين باطل فهنا مثلا في صحيطه غمان في حين أنه في البغي ما يوجد غمان مثلا واستشهدنا لذلك بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن بهالمناسبة دخل بحث بالأثناء بحث خارج عن, عن مبحثنا لكن رأيت أن الإخوة كأنما يرغبون في أن نبحث هذا البحث رغم أنه خارج عن مبحثنا خب نبحثه اليوم إن شاء الله قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن بكلامان كلام أن هذه الآية هل هي دليل على عقد المتع على الصحة عقد المتع أو لا هذا كلام والكلام الثاني في كلمة أجورهن أن هذا الاجور هل يعني ضمان الانتفاع بها المتمتع بها أو لا الأجور مهرون كمهر النكاح الضغر البحث الاول وهو انه هل هذا دليل على صحة نكاح المتع طبعا خب هذا واضح واضح بكلمة استمتعتم بهن اذا مو كلمة اجورهن على الاقل كلمة استمتعتم بهن هذا واضح جدا أن القضية قضية استحق هذه الآية ما لها علاقة بالعقد النكاح الدائم هذا واضح و خلافا لأهل السنة الذين حرمه عليهم زعيمهم إحنا شيوخ صار زعيمهم حكم ما لها علاقة بينا إنما الكلام في أن الأجر شنو هي هذا؟ فما استمتعتم به منهم فآتواهم أجورهن؟ الأجر شنو هي؟ هل الأجر هي الصداق المعروف في باب الزواج أو لا اجره هي الأجرة المعروفة في باب الاجاره هذا؟ أنا أقول هذا مو واضح حمل الأجر على أجرت باب الإجارة غير واضح وذلك بقرينة آية أخرى نحن لا نشك أن هذه الآية الأخرى راجع إلى النكاح الدائم وهي قول تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أدورهنى في سورة الأحزاب آية 50 لا شك أن هذه هاي الآية تنصرف أزواج تنصرف إلى الزوجية الكاملة وهي دائرة الزوج نما يقول الزوج ينصرف أصلًا إلى الزوج إلى الزوجية الكاملة ما ينصرف للمتعة ولا يشمل إطلاق المتعة. إِنَّا أَحْلَلْنَا عليك أَزْوَاجَكَ اللَّائِ أَعْتَيْتَ أَتُرَهُنَّ هذه سورة الأحزاب آية 50 نعم هناك بحث قلت لكم هذا بحث خالت عن, عن مورد كلامنا ما على أثر في مبحثنا إلا أنه رأيت أن الأخوة أو بعض الأخوة يرغبون في أن يتم هذا البحث. وهو أنه هل أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع بالعقد المنقطع في حياته أو لا هذا البحث هذا البحث نبحث يا ماكم أنا مدام ما هناك رغبة في ذلك احنا عدنا في موضوع في موضوع يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أدن بحثان بحث تاريخي وبحث ورد بحث تفسيري بلحاظ بعض الآيات في البحث التاريخي لا أظن أن هناك شك أن هذه لما تحرم ما أحلى الله لك إما راجع إلى قصة مارية القبطيه اللي هي ملك يمين كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما راجع إلى شراب العسل فيبدو أن أنها أو أنهما أذت رسول الله واتهمتا في موضوع ماريا القبطيه في بعض في بعض ما كما ورد في التاريخ وفي موضوع شراب العسل قالوا أنه هذا في في حمودين كذا فأذى رسول الله على كل حال أنا ما أقول شيء بس. ما اللي داعي ان احجي عنهما الله يقول انت توب فقط صغت هذا اذا اما انت توب مو ما حسب لكم انه ما اذيت رسول الله لا علوه الحلم قلوبكما صغت وحرفت علوه الحلم هذا هذا من جملة يسوع كان يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع ما يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع إذا تردون خوش أنا شفت خوش مجمعي روايات بالتاريخ خوش مجمع ما جبتوا بس أعطيكم المصدر وهو تفسير كنز الدقائق المجلد الثالث عشر صفحة 323 إلى 326 هذا الله يعاتب نبيا لما تحرم ما حل الله لك وفرض عليه كحلة يمينه تعال كفر يا رسول الله ويمينك محرم وهذا ما على كل علاقة من قرب أو بوع بمتقه إن كانت قضية مارة في البين فهي ماري القبط. القبطي ولكن وجدنا او وجد الاخوة حفظهم الله للروايات صريحة في متعة النبي ثنتين منها غريبات وحدة منها لا مو غريبة ثنتين منها غريبات لان هذا تشير الى القصة المعروفة وتفترض ان النبي تمتع بينما ما كنت التاريخ بين ايدينا وهي شيء ما موجود النبي ما كان نتمتع انما ان كانت القضية قضية مرى فهي الماري القبطيه الروايتان الغريبتان ما يلي اولا ما رواه صاحب الوسائل عن رسالة المتعة للشيخ المفيد بعنوان روا الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله. وإذ أسر النبي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بالمتعه فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه لي حلال إنه نكاح بأجا فاكتميه فأطلعت عليه بعض النساء يعني أطلعت صاحبته طبعا صاحبتها طبعا المصدر الوسائل مجلد وعشرين بحسب طبعة آل البيت باب واحد من المتعة حديث 22 الصفحة 10 هذه رواية طبعا نحن لم نعرف الفضل الشيباني من هذا ما ندري سراوي الرواية ما معرف عندنا سند شنوي بسنده إلى الباقر هم ما ندري ورسالة الشيخ المفيد ما موجودة بعيدنا حتى نشوفها كيف ما هو تعبير الشيخ المفيد رحمة الله عليه هذه الرواية والرواية الثانية مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خل من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتها فقلت شهدا الراوي من يقول قلت من اجل فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وقرأ هذه الايه وادر سر النبي الى بعض ازواجه حديثا الى قوله ثيبات وابكار سوره التحريم ام ايضا الوسائل نفس المجلد باب 2 من المتحفه حديث اثنين صفحة السلسطعش هاتان روايتان غريبتان لانهما خلاف التاريخ المشهور الذي يروي ان رسول الله حرن على نفسه في القصة المعروفة ماريا او شراب العسل او الثنين بالي الروايه الثالثه وهي صحيفة السند والتي ما بها الغرابه يعني ماذا ماذا تربط القضيه بهذا الشيء التاريخي الذي هو الصلاح ورايت في تلك الروايه انه هذا مش مستقيم ما يعني هاي نقطه ضعف في الروايه الثالثه اللي اقدر نقطه اهم ضعف موجوده ما ربطت القضية فيه. بهذا التاريخ إنما فيش إجمالا يقول هذا الصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتعة فقال إني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضيها ايضا مجلد 21 من طبعة البيت باب اثنين من ابواب المتعة الحديث الاول صفقة تلفتعيش بس هالرواية الموجودة غيرها ماكو. ما وهالرواية طبعا انا ما دي الله أعلم بسيئة تشهر الله اذا اراد ان يفعل يفعل بعد بس انا الرواية مو في نظري مو صريحة في في هذا لان رسول الله تمتع ذلك لان الخل صحل هذه خلة رسول الله يقينا كما أن متعة الحج أيضا خلة رسول الله لكن أنه هل أن الرسول الله وفق بنفسه الشريفة للعمل بهذه الخلة أو ما وفق كما ما وفق في متعة الحج ما الله أعلم وعلى حالا فالبحث لا علاقة لها له بما نحن فيه. المقدار المرتبط ما نحن فيه هذا ال اللي بينا وهو أن وهو أن ذيك آ... الآية اللي قرأناها قايت يا يه النبي إن أحللنا لك أزواجك اللائي أجلس اجورنا هذا يقينا راجع إلى الزواج الدائم على أزواجك اللائي ما معنى ان الزواج ما معنى الزواج المنقطع المهم هذا هل المغزى لي مربوط ببحثنا فان الزوج ينصرف الى اصل عنوان الزوج ينصرف الى الزواج الكامل وهو الزواج الدائم هذا كلمه تاكل لي مرتبط ببحثنا بحثنا البقيه ما مربوط ببحثنا خب كان كعدنا بحث ما ادري امس وضحناه ما وضحناه ناسي يعني هذا البحث هو أنه قد يتفق أن في جانب ما لا يضمن في جانب مالا قد يتفق انه العقد باطل والذي في مموج موجود ضمان ولكن مقتضى الضمان موجود فمن نقول ما لا يضمن صحيحته لا يضمن بفاسده مقتضى الضمان موجود العقد لو كان صحيحا نفس ذاك العقد كان يرفع الضمان لكن ذاك بعض ما لا يضمنهم ما ياخذ بيدنه ولكن هناك استيمان صحيح فالاستيمان ياخذ بيدنه وبالتالي يرفعه تماما ما ادي هذا البحث نائمس او ما بحث ما يحتاج اكرره اتركه؟ او اكرر ماكو حاجة؟ خب خب اذا انت اذا ماكو حاجة واضح انتهى فغدا ان شاء الله نبدأ بالحكم الثاني وهو وجوب رد ما قبطه بالبيع الفاسد الى المالي